فانس الو اهلا لك تقول انتم إن لا تعلمون القران دكاتك يا باسي اصحاب الكهف ذكرت دوتريتن ها خواد زانيت شنكسبون ايتو شلون الزاني حوتن جي زانه شلون زاني حوتن وتينا ها برام لا ايتي كم يا ايتي ايه احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك ابن عباس بالله كاكا احسنت احسنت بارك الله فيك ساله اخوي برودجار كده فرميت ويقولون خمسه سادسهم كلبهم بلامشي رجما بالغيب كانت ويقولون سبعه تي وثامنهم كلبهم لا يوجد أن من رجما بالغيب كما ترأي راجح ويكا حوض بون هشتميان شيبو ساقا كيان والله أعلم وأو أثرشك برايبا ابن عباس رضي خوالي بكا ترجماني قرآن بو مفسيري قرآن بو دفرمي من دسانم حوض بونو هشتميان ساقا كيان بو أي دروس تجنوبيا وصيد بكن كالدوائي وفاتيان يكتر بشور نوا أسايا إن شاء الله ايا واتركامن مرت او يتريان بشواد درست ان شاء الله اي اگر مردو بشويت وغسل الدرس واجب به حديث هيكه بركه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا هر كسي يمردوك ده شوا بشواته و هل جنازه هل علم هي رسال دلاله ام حديثه عندي شي عنده فرمون بوجوب اهل ظاهر عندي شي عنده فرمون باستحباب ابو وجوب ني والله اعلم ا ده فرممن كتيكم شيري جنيتي خواردوا تنجارك ولا كتيجي ترم دعوه بكري امجنا باشا كتيجي تري دعوه با بكري امجنا هي زرارني دبيت بالا هيك شرني ان شاء الله مسكت <مزقوتك> كمان دوما مصلي هي نيجي بانيان كسي الناين الله أكبر داني عشية في الشواد تجديد تواوينية آية جي جي آية شيب كينشكاتي نلب وما مصلي آية شكاتي اللي بغرنو نيجي جمع <خواه> والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وسلام على كرات الله وبركاته <تصفيق>